قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع منك بَأَنَس رِبي أَن لَكَ بِقِطَايِم إِنَّ اللَّيْلَ يُعَالَى لَئِتْ مِنْ قُمْ أَحَدٌ وإذًا هو مصبح ألعيسون فبرش ubiquarib فلما فيلاها وامطرنا عليها اذا اردت من سجيلم من ضود موسى ومثنى ان دربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَايِرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيقٍ وَيَا قَوْمِ أُنْفُكُمْ يَلاَ لِمِيزَانٍ نَبِقِسْ فِي وَلاَ تَخْسُ نَّسَأْ شِيَاءَهُ ولا تبخسوا الناس اشيا بِقِيَّةِ اللَّهِ خَائِرٌ مِنْكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قالوا يا شوايب أصلاتك تأمل صَلَاتُكَ تُمُرُّكَ أَن تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُكَ فَكَلاَ أَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ